صلى الله عليه وسلم باب في شروط الصلاة يقول الشيخ مرأة رحمه الله وهي فسعة الإسلام والعقل والتمييز وكذا الطهارة مع القدرة الخامس دخول الوقت وبعد ذلك ساتر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة إلى أن عد شروط الصلاة شروط الصلاة ذكرنا قبل ذلك في اشياء تسمى شرط في أشياء تسمى أركان الشرط شيء خرج العمل ولا صح العمل إلا به الشرط شيء خرج العمل ولا صح العمل إلا به شروط الصلاة شيء خرج عن الصلاة وليس الداخل فيها ولكن لا تصح الصلاة إلا به أول شيء الإسلام والعقل والتمييز إسلام والعقل والتمييز ذية أشياء يعني عبادة يعني عباده من العبادات الصلاة فتجدها هذه الشروط في كل العبادات في كل العبادات للإسلام والعقل والتمييز يقول فلا تصح من كافر لوطلان عمله ولا مجنون لعدم تكليفه ولا من طفل لمفهوم حديث مروا أبناءكم بالصلاة لسبع وضربوهم عليها العشر وفرقوا بينهم في المضارف يبا لا تصح من كافر ان الكافر قام مانع من القبول وهو الكفر بالله تبارك وتعالى برضو ولا مجنون لعدم تكليف سان المجنون سان زائ العقل يبا لا تصح منه لأنه غير مكلف ولا من طفل طفل الصغير غير مكلف أصلا لقول النبي عليه الصلاة والسلام مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها العشر يبقى الثلاث شروط الأولى الإسلام والعقل والتمييز وكذا الطهاره مع القدره الطهاره مع القدره الطهاره مع القدره يعني انت تلاحظ في الشروط يقول مع القدره مع القدره ستر العوره مع القدره الطهاره مع القدره يبقى دي من العالمين سبحانه تبارك وتعالى بيذكر هذه الشروط مع الاستطاعه مع القدره فلا الله نفسا الا وسع الطهاره مع القدره لقول عليه الصلاه والسلام لا يقبل الله صلاة بغير طهور لا يقبل الله صلاة بغير طهور هذا حديث روى الإمام مسلم يبقى طهارة مع القدرة طيب سلمنا إنسان لا يستطيع أن يتطهر يبقى معزور, معزور. يبقى الطهارة مع القدرة طيب سلمنا إنسان وجد في سوبه نجاس وصلى ولم يعلم به وعلم بها بعد الصلاة فصلاة يطرها تكون صحيحة ولا باطلة هل يا ترى يعيد الصلاه الراسانيه ولا صلاه تكون صحيحه الصلاه صحيحه الراجح من كان اهل علم ان الصلاه صحيحه يبقى مع القطره سلمنا إنسان في مكان محبوس في محصور فيه وهذا المكان نجس. المكان نجس ولا يستطيع يعني ان يتطهر يا ترى يعمل ايه يبقى يصلي على حاله ولا يكلف الله نفسا الا وسعها ولا يكلف الله نفسا الا وسعها سلمنا انسان عفنا الله إياكم مغير مجرى البول مغير مجرى البراز مغير شيء وهو يعني دائم الحدث مثلا دائم الحدث كإنسان عنده سلاس بول انفلاترية أو شيء يطرأ الحكم يكون إيه يبقى كل شيء مع القدرة طهارة مع القدرة طبعا يلزم طهارة السوق يلزم طهارة المكان يلزم طهارة الـ يعني الـ الـ البدن يبقى يلزم طهارة السوق والمكان الذي يصلي عليه وكذلك يلزم طهاره بدن كذلك يلزم طهاره بدن انسان حدث له اشياء من اللي احنا ذكرناها يبقى معذور ويصلي على حاله ويصلي على حاله لكن صاحب الحدث الدائم او صاحب سلس البول يعني او فلات الريح أو انسان عند استطلاق بطن او شيء يجب عليه ان يتوضا لكل الصلاه يجب عليه يتوضا لكل الصلاه يبقى الطهاره مع القدره الخامس دخول الوقت دخول الوقت لقول تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس،, لدلوك الشمس قال ابن عباس دلوكها إذا فاء ألفين إذا فاء ألفين وقال عمر رضي الله عنه الصلاة لها وقت شرطه الله لا تصح إلا به لا تصح إلا به وحديث جبريل حين أما النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة الخمس ثم قال ما بين هذين وقت ما بين هذين وقت لا حديث صحيح رول إمام أحمد والنساء والتلمزي يبقى دخول الوقت يبقى فلا تصح الصلاة قبل دخول وقته إنسان لسه الصلاة لم يأتي وقتها لا يجوز له أن يصل يبقى الصلاة له وقت محدود تدخل فيه وتخرج منه فكما لا يجوز الصلاة بعد خروج وقتها لا يجوز الصلاة قبل دخول وقته يبقى دخول الوقت طيب هيذكر لنا الأوقات بتاعة الصلاة الخامس؟ طبعا حاليا يعني في ساعات في منبهات في يعني أشياء يعلم بها الإنسان أو يعلم بها الإنسان أوقات الصلوات ولكن نشوف برضو اللي هو بسكرهنه يقول وقت الظهر من الزوال إلى أن يصر ظل كل شيء مثله عندكم مثله ولا مثله مثله ده الصلاة مثله ا لاحظ برضو ان هو ذكر الظهر ذكر الظهر ما ذكرش الايه الفجر دي اول صلاه دي اول صلاه وقت الايه اللي هي صلاه الظهر دي اول اما النبي عليه الصلاه والسلام او اما جبريل النبي عليه الصلاه والسلام قال وقت الظهر من الزوال الى ان يصير ظل كل شيء او ظل كل شيء مثله يبقى يكون جد الشيء الظل بتاعك يعني ايه في طوله فوقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله الزوال بمعنى ايه التحول يعني التحول الشمس تشرق من المشرق بتظل ترتفع, ترتفع إلى أن تكون في كبد السماء الى ان تكون في كبد السماء فمجرد الشمس مجرد الشمس تزول من كبد السماء من ناحيه المشرق تزول قليلا الى ناحيه المغرب ده اسمه وقت الزوال اللي هو التحول يعني مش وقت الزوال اللي هو بعد المغرب لا وقت الزوال اللي هو على صلاه الظهر إلى أن يصر ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال سوى ظل الزوال اللي هو بيكون أقل ظل تحترج الإنسان من المشرق إلى المغرب في, في وقت التحول ده يكون ظل يسير جدا تحت قدم الإنسان من تحول المشرق إلى المغرب ثم يليه الوقت المختار للعصر ثم يليه الوقت المختار للعصر هل يبقى, الوقت المختار. يبقى في وقت مختار؟ وقت ضرورة وقت حاجة ثم يليه الوقت المختار العصر حين يصير كل شيء مثليه يعني كل شيء في ظلي يعني مثلي سواء ظل الزوال سواء ظل الزوال هيذكرها لنا دايما ايه مع سواء ظل الزوال ثم هو وقت ضرورة وقت ضروره يعني العصر وقت ضرورة بعد ايه بعد ان يصير ظل كل شيء مثليه وقت ضرورة إلى الغروب الى الغروب وقت ضرورة يعني لا يجوز أن يؤخر الإنسان الصلاة العصر اختيارا إلى هذا الوقت يأسم ويحرم عليه بل شبهه النبي عليه الصلاة بالمنافق أو سمه منافق ولا تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرناء شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا يبقى بعض الناس ممكن يكون مشغول شوية ممكن يكون في العمل ممكن يكون في الأرض ممكن يكون في المصنع ممكن يكون في كذا وبعدها يأخر صلاة العصر أقول لك العصر ممدود على المغرب حطر العصر ليس ممدود على المغرب وقت ضرورة بعد أن يصير ظل كل شيء مثليه يبا لا يجوز له أن يؤخر صلاة العصر إلى هذا الوقت فتلك صلاة المنافق ثم يليه وقت المغرب حين يغيب الشفق الأحمر حين يغيب الشفق الأحمر ثم يليه الوقت المختار للعشان يبقى ثم يليه وقت المغرب حين غيب الشفق الأحمر الشفق الأحمر الشمس أنا بتاخد الديرة بتاعتها في قرص الشمس من المشرق إلى المغرب وتنزل تحت خط الأفق يبقى فيه أشعة منكسرة أشعة منكسرة تبقى دي اللي هو الشفق الأحمر بتجد الشمس بعد الغروب في حمرة كده في حمرة يعني فوق خط الأفق خط الافق في الحمره اللي فوقه بتسمى ايه شفق يبقى يليه وقت المغرب حين يغيب الشفق الاحمر حين يغيب الشفق الايه الشفق الاحمر ثم يليه الوقت المختار للعشاء طب إيه إيه؟ إلى نصف الليل ولا إلى ثلث الليل ولا يقول إلى ثلث الليل الأول الى ثلث الليل الاول ثم هو وقت ضروره وقت ضروره اللي قلناه في العصر نقول في العشاء ثم هو وقت ضرورة يبدأ وقت ضرورة إلى طلوع الفجر إلى طلوع الفجر يبدأ وقت صلاة العشاء على الراجع من كلام أهل العلم مش ممتد إلى الفجر مش ممتد إلى الفجر ولكن هو إلى نصف الليل أو إلى سلسل الليل أما بعد ذلك الفجر ده وقت ضرورة وليس وقت اختيار وقت اختيار العشاء، من بعد الى غيا من غياب الشفق إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل ده وقت اختيار ده وقت اختيار لو احنا بندرس عين مثلا ام شيء او انت ممكن تاخر العشاء لو كان مجموعه يصلوها في جماعه الى نصف الليل إلى ثلث الليل أما اتاخر اختيارا إلى قبيل الفجر يحرم على الإنسان ذلك يحرم على الانسان ذلك لانه وقت ضروره وقت ضروره يقول ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر الى طلوع الفجر ثم يليه وقت الفجر إلى شروق الشمس ثم يليه وقت الفجر إلى شروق الشمس وقت الفجر الى شروق الشمس برضه ده الوقت الوحيد المستثنى من الصلوات الخمس من الصلوات الخمس كل صلاه الى ان تاتي الصلاه التي تليها كل صلاه الى ان تاتي التي تليها طيب إلا وقت ايه الا وقت الفجر أو وقت الصبح إلى أن تشرق الشمس إجماع العلماء على ذلك إجماع العلماء على ذلك أن وقت الفجر ما لم تشرق الشمس بعض الناس بيظن أن وقت الفجر ممتد للظهر خطر ده خط... إجمع أهل العلم وده مستسنى من بقية الصلوات إلى أنه إلى نصف الليل إلى, إلى شروع الشمس وذكر حديث جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه جبريل عليه السلام فقال قم فصل له قم فصل له فصلى الظهر حين زالت الشمس قال قم فصل له فصلى الظهر حين زالت الشمس طبعا هي قم مش هي كده هي قم اصلها قم فصل قم فصل فعل امر مجزوم فعل الامر مجزوم ماشي لكن صعبه صعب النطق يصعب النطق به فحطوا لها هاء ساكت فصل له فصل له. لكن اصل كلمه لغه مش كده يقوم فصل فعل امر مبذوم ولكن لما صعب النطق بها فوضعوا لها سكت فقال قم فصل له فصلى الظهر حين نزلت الشمس نزلت الشمس يعني ايه تحولت من كبد السماء إلى الغروب من كبد السماء الى الغروب قال قم فصل صلى الظهر حين نزلت الشمس ثم جاءه العصر فقال قم فصل له فصل العصر حين صار ظل كل شيء مثله ثم جاءه المغرب فقال قم فصل له فصل المغرب حين غربت الشمس الوجوب بمعنى السقوط يعني وجبت الشمس يعني سقط الشمس نزلت الشمس تحت خط الافق قال ثم جاءه العشاء ثم جاءه العشاء فقال قم فصل له. فصل العشاء حين غاب الشفق حين غاب الشفق الشفق اللي هي الحمراء اللي يعني بتكون خطوط منكسره او اشعاع منكسره فوق خط الافق مع غياب الايه مع غياب الشمس او قرص الشمس تحت خط الافق تظل الشمس تنزل تنزل تنزل اظن بتكون يعني تحت درجه 19 درجه او شيء يبقى ما فيش شفق خالص ما فيش شفق فبغياب الشفق الاحمر يدخل وقت العشاء وان لم يؤذن لصلاه العشاء وان لم يؤذن لصلاه العشاء يب العشاء بعض الناس بيظن ان هي ممتدة, ممتده لا صلاه العشاء مش ممتده عفوا في صلاه المغرب بعض الناس بيظن ان صلاه المغرب ممتدة الى اذان العشاء لا ممكن قبل اذان العشاء ابدا بمجرد غياب الشفق اللي هو الحمره اللي هي الاشعه المكسرة بعد غروب الشمس يدخل وقت, الإيه؟ يدخل وقت العشاء عشان كده كتير من الناس لا في الأرياف ممكن يفوتهم صلاة المغرب جماعة أحاضرة في رمضان هو بيعمل إيه؟ ما بيصليش الأول الأو. هو بيفطر وبعد ما يفطر بيشرب الشاي وبيأكل حل وبعد يقول لك أما جم أخطى في المغرب اما جم أخطى في المغرب بسرعة ثلاث ركعات لا هو المغرب أنت بتصليل أنقضاء وليس أداء لأن تشابق النجوم يبقى وقت العشاء دخل يعني مع غياب الشفر قال ثم جاءه الفجر فقال قم فصل له فصل الفجر حين برق الفجر أو قال سطع الفجر ثم جاءه من الغد للظهر من الغد للظهر كأن أول يوم أتاه جبريل عليه السلام على الوقت الأول على الوقت الأول أول وقت الصلاة أو الوقت صلت الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء تاني يوم يأتيه جبريل ويعلمه الصلاة لوقت آخر اللي هو الوقت, الأخير, الوقت اللي الأخير ثم يقول ما بين هذين وقت قال ثم جاءه من الغد للظهر فقال قم فصله, قم فصله فصل الظهر حين صار ظل كل شيء مثله ثم جاءه العصر فقال قم فصله فصل العصر حين صار ظل كل شيء مثليه ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه وقتا واحدا لم يزل عنه وفي خلاف من أهل العلم هل المغرب وقت واحد ولا المغرب وقتين والراجح للمغرب له وقتان وان كان وقت مضيق ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل او قال ثلث الليل فصل العشاء ثم جاءه حين أسفر جدا حين أسفر جدا الإسفار اللي هو انتشار الضوء يعني انتشار الضوء في السمن فقاله قم فصله فصل الفجر ثم قال ما بين هذين وقت ما بين هذين إيه وقت الوقت الأول والوقت الثاني ده كله وقت للصلوات ده حديث روى الإمام أحمد والنساء والتلمزي وقال بخري هو أصح شيء في الموقت حديث آخر عن أبي موسى أن رجلاً سأل النبي عليه الصلاة عن مواقية الصلاة قال في آخر الحديث أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق شف أخر المغرب يبدأ دليل على إيه؟ دليل على أن له إيه؟ وقتان لكن طبعا منتشر برضو في الأرياف وكده عند الناس الأسيامة في, في, في رمضان في رمضان في الصيام ما بيصلوا السنة قبلية يقول لك المغرب غريب عجل عجل المغرب غريب ومصلي السنة قبلية لا يصلي السنة قبلية سواء كان في رمضان أو في غير رمضان وصلي سنة قبلية وإن كان وقت المغرب فعلا وقت مضيق حتى ان العلماء اختلفوا فيه هل هو وقت واحد أو وقتان لكن الراجح أن له وقتان ولكن لا يمنع ذلك أن يصل الإنسان يعني سنة قبلية للمغرب فجاءه في آخر الحديث فقال أخرى المغرب حتى كان عند سقوط الشفق الشفق اللي هو شعة المنكسرة يعني من الشمس فقط الأفق وفي لوف فصل المغرب قال فصل المغرب قبل أن يغيب الشفق قبل أن يغيب الشفق وأخرى العشاء حتى كان ثلث الليل الأول ثم أصبح فدع السائل فدع السائلة فقال الوقت فيما بين هذين الوقت فيما بين هذين لا حديث رؤى الإمام المسلم وأصحاب السنة قال ويدرك الوقت بتكبيرة الإحرام يدرك الوقت بتكبيرة الإحرام دي برضو مسألة من المسائل المهمة دي مسألة من المسائل المهمة إنه هو إدراك الوقت احنا ذكرنا ان صلاة العشاء كما ذكرنا إن بعض الناس ممكن يظل إنها ممتدة ليه صلاة الفجر لا مش همتدى لصلاة الفجر صلاة العشاء مش همتدى لصلاة الفجر ولكن في وقت اختيار ووقت ضرورة وقت الاختيار إلى النصف إلى النصف يعني لك أن تؤخر صلاة العشاء إلى نصف الليل بس بشرط بشرط ايه بشرط ايه يعني فراضة كده ممكن تأخر الصلاة في البيت لوحدك وتصليها في صلاة العشاء كما للمعنى معظم الناس مشهورة عنده يقول لك صلاة العشاء ممتدة بنصر يبقى أخر يقول لك الأفضل لا هو الأفضل في حالة أننا في جماعة درس علم أو مجموعة في صفر أو شيء يصل لكن الإنسان إن لا يجوز لهم أن يؤخر صلاة العشاء ويصلها وحده إلى نصف الليل أو إلى سلوس الليل ويترك الجماعة لأن صلاة الجماعة حكمها إيه فرض عين،, فرض عين على الراجح فرض عين على الراجح صلاة الجماعة واجبه وفرض عين على الراجح من كلام أهل العلم يبى وقت الضرورة اللي هو من بعد نصف العشاء من بعد نصف الليل إلى إيه؟ إلى الفجر إلى قبيل الفجر. ده وقت ضروري وقت ضروري يعني إيه؟ يعني انسان مريض انسان مسافر امرأة مصطحاضة انسان عنده سلس بول عنده فلات ريع عنده عظر من الأعزار له أن يؤخر هذه إيه؟ الصلوات اما انسان سوي انسان غير مريض انسان سليم ما ينفعش يؤخر هذه الايه الصلاه ما نقول في صلاه العشاء ما نقوله في صلاه العصر ماشي معظم الناس ياخر صلاه العصر ويقول لك هي ممتده للمغرب هي ممتده لا ده خطا صلاه العصر ليست ممتده للمغرب ولكن صلاه العصر إلى أن يسر ظل كل شيء مثليه طيب مثليه من ظل كل شيء مثليه لو انت حسبتها تقدرا كده هتجد من أن يصير ظل كل شيء مثليه إلى غروب الشمس بتاع نصف ساعة بتاع نصف ساعة فهل يترى الإنسان يؤخر الصلاة إلى هذا الوقت يعني عند صرار الشمس أو قبيل سقوط الشمس يحرم يحرم عليه ده وقت ضرور وقت ضرور يعني إيه يعني اللي إحنا ذكرنا إنسان كان نايم مثلاً انسان كان ناسي الصلاة إمرأة مصدحاضة إنسان مريض انسان مسافر إنسان معذور انسان كذا وطبعا الشغل مش عزر الشغل مش عزر عشان برضو بعض الناس يقول لك الشغل عزر لا الشغل مش إيه الشغل ليس عزرا ده وقت الضرور وقت الضرورة لا يجوز الإنسان أن يؤخر الصلاة اختيارا إلا إذا كان عنده هذه الأعصالة التي ذكرنا طيب إدراك الوقت بجا إمتى يسمى الإنسان مصلي قضاء أداءا امتى يسمى الإنسان مصلي أداءا يعني أدرك الوقت في إيه؟ أدرك الصلاة في وقتها قال يدرك الوقت او يدرك الوقت بتكبيرة الإحرام من الحديث عائشة مرفوعا من أدرك من الصلاة سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها فقد أدرك ده حديث رؤى الإمام أحمد والإمام مسلم والنساء وابن ماجه قال هنا ركعة السجدة هنا الركعة قاله في المنطقة والسجدة جزء من الصلاة فدل على ادراكها بادراك جزء منها وده قول الشافعي أو ماذا الشافعي رحم الله طيب يبقى هنا افتياره ان يدرى او يدرك, يدرك الوقت بتكبيرة الاحرام يدرك الوقت بتكبيرة الايه بتكبيرة الاحرام يعني يدرك الوقت بتكبيرة الاحرام بمعنى ايه برضه بمعنى ايه في إنسان مدرك للوقت ومدرك للجماعة ومدرك للراكعة ومدرك للصلاة, مدرك للصلاة. طيب يدرك الوقت على اختيار هنا ماشي او القول اللي هو الشيخ مرعب رجحه عنده في المزه بالحنبلة قال يدرك الوقت بتكبيرة الإحرام يعني معنى الكلام لو أن الإنسان دخل في الصلاة فكبر لصلاة العصر مثلا الله أكبر وبعدين بدأ يقرأ الفتحة المغرب أزه على كلامه هنا يدرك الايه يكون صلى اداءا ولا قضاءا يكون صلى ايه أداءً ماشي طب يا ترى ده كلام صواب وده راجع فعلا هو ده اختيار الشيخ مراي رحمه الله وده مذهب الشافعي مذهب الشافعي طب هل ده فعلا يكون ولا في احد الجاد بخلاف زيلتي هنشوف كده هنجد ان في قول ثاني في المذهب الحنبلي مخرج في المذهب ان لا ما ينفعش هذا الشيء احنا مدرك وعن أحمد لا تدرك إلا بركع لا تدرك الصلاة لا تدرك الصلاة إلا بإيه إلا بركع لا يدرك الوقت إلا بركع دي قول مخرج في المزا التخريج على المزا إذا كان نقل ذلك دمعنى إيه التخريج على المزا دمعنى هم هم أيوة يعني مش قول الإمام أحمد نفسه ماشي مش قول ده هو قول مخرج, في قول مخرج في المذهب مش منصوص الإمام أحمد رحمه الله لكن قول مخرج ماشي على الأصول على, على أصول الإمام أحمد يعني مسألة مقاسة على مسألة أخرى مسألة مقاسة على, على مسألة أخرى فدي الرواية التانية القول الثاني يقول عن أحمد لا تدرك إلا بركعة لما في المتثق عليه من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح فقد أدرك الصبح وده الكلام فعلا الجميل اللي هو الراجع إن الوقت لا يدرك إلا إيه إلا بركعة كاملة بركعة كاملة يعني إيه إنسان كبر قراء الفتحة ركع رفع سجد أزن المغرب إذا كده أدرك إيه العصر ويوظف اليها ثلاث ركعات وكذلك في المغرب وفي العشاء وفي اي صلاه من, من الصلوات برده يوضح ذلك حديث اخر جاء قول النبي عليه الصلاه والسلام اذا ادرك احدكم اول من صلاه العصر فقد ادرك شوف اذا ادرك احدكم اول من صلاه العصر فقد ادرك الحديث ده مش عندك واخد بالك يبقى اول سجدة من صلاه العصر فقد ادرك طب سجدة يدركها ازاي يبقى انسان كبر ورفع الفتحة وركع ورفع وسجد وأزن, وأزن الصلاة يبقى كده أدرك, أدرك الركعة الركع يبقى الراجح أن إدراك الوقت يدرك بركعة كاملة يدرك بركعة كاملة برضو يعني فاتنا أن نحن نذكر في مسألة وقت الفجر ووقت العشاء يا ترى الحكم إيه بالنسبة للمرأة اللي هي نزل عليها الدورة او كانت انه فساء او شيء انقطع الدم برضه بالنسبه احنا قلنا ان وقت الفجر وقت الفجر له وقتان ماشي او وقت العشاء له وقتان وقت اختيار إلى نصف الليل ووقت ضرورة الى ايه الى قبيل صلاه الفجر تسلمنا زوجتك امك خالتك عمك دتك مراه امراه ما كانت طهرت طهرت قبل صلاه الفجر بقدر ما يسع ركعه بقدر ما يسع ايه ركعه تكبر وتقرا الفاتحة وتركع وترفع ثم تسجد يا ترى الحكم ايه يبقى هي طهرت طهرت قطع الدم وطهرت قبل صلاه الفجر بمقدار ولو ركع يبدا يلزمها صلاه العشاء يلزمها صلاه العشاء وتصلي الايه تصلي العشاء وده كلام اكثر اهل العلم نص حاجه والتابعين ولا ايه من ده كلام الجماهير برده زي الشافعيه والامام احمد والامام مالك وغيرهم كلام كثير من اهل العلم في هذه الايه في هذه المساله دي برضو مسألة مهمة النساء بتجهلها يبقى الإنسان يعلمها زوجته يعلمها أمه يعلمها خلطه عمته يعني من يعلم يبقى هنا يدرك الوقت بتكبيرة الإحرام وذكرناها لديه محل نظر والصابة للإدراك الوقت يكون بإيه بركعة طيب في إدراك شيء تاني ممكن نمشيره الحتة دي وهي إدراك الصلاة إدراك الصلاة إدراك الصلاة يدرك بأي شيء ولو قليل ودي مسألة مهمة يعني نحب برضه نفصل فيها شويه لان بيحصل خطا حتى في اخوان معظم اخواننا يعني الا ان يكون كلهم الا لم يكن كلهم إلا اللي فاهم منهم بيحصل خطا بنشوف اخواننا كتير جدا بيقع في هذا الخطا ان هو ياتي والامام في التشاهد الاخير ياتي والامام في التشهد الاخير في اي صلاه في صلاه الفجر في صلاه الظهر في صلاه المغرب في صلاه العشاء بيعمل ايه ما بيصليش معاه ما بخشش معه. يبقى اثنين، ثلاثة اثنين، ثلاثة معاه يبقى 2 3 على الميضه او 2 او واحد معاه يقول له استنى هننشئ صلاه جديده انصلي صلاه جديده ايه صلاه جماعه ده خطا خطا كده انت يعني فتاخير كبير واجر عظيم وكمن خالفت هدي النبي عليه الصلاه والسلام خالفت النبي عليه الصلاه والسلام الواجب عليك ايه الواجب عليك أنك أتيت المسجد والإمام على أي حال راكع سادف في التشهد الأول الاخير يسلم إبن لابد أن تجلس معه لابد أن تجلس معه خلما أنه لم يسلم التسليم الأولى قال عليه الصلاة والسلام إذا أتيته المسجد والإمام سادف فاسجده ولا, ولا تعدوها شيء إذا أتيته المسجد والإمام سادف فاسجده ولا تعدوها شيء حديث اخر اذا اتيتم المسجد والامام على حال فاصنعوا كما يصنع الإمام فاصنعوا كان شوف والإمام على حال على حال اطلق ركوع سجود قراءه سكوت أي حال يبقى يفعل الماموم ما يفعل الإمام ما يفعل امام معظم اخواننا يخالف هذا الامر او الإمام مثلا الصوره التانية بيقول امام سائد وهو الاخ عارف انه هيرفع يفضل يعمل ايه يفضل يشوف المحمول او ينعدل في الطغية بتاعته او في الغطرة او ينزل سيابه او يوجد كده بكل برود واخد بلك يقول لك خلاص مير ركع بازد, بازد واخد بلك وبعدين اما يرفع اما يرفع معه مع يبدأ معه واخد بلك ده فهيئة كبر هيئة وحشة هي هو مش متكبر اصلا هو جاهل وانسان جاهل اصلا واخد بلك ولكن اللي هو جاهله ادى لزال يبا الناس كلها حتى الجابهة بتاعت اشرف ما فيه موضع النعال هو واجف كبير يبقى فيها هيئة كبير هو مش متكبر ولا شيء ولكن أحسن الظن بها أنه جاهل إنسان جاهل واخد بالان يبقى يعمل إيه يبقى الإمام السجد تسجد على طول في النبي السن الأمر كبير قال إذا يتايته والإمام مسجد فاسجده ولا تعدوها شيء لا تعدوها شيء يعني. هل لا تعدوها شيء خالص؟ ما لكش أجر يعني ولا صواب مستحيل يبى كلام النفسي صلى متناقض والشريعة مستحيل كما يقول ابن القيم ان تأتي بالمتناقضات إذن يقول لك اسجد ويقول لك مش مديك أجر لا خلاص سلا ما مش مدينا أجر مش ساجد طيقت بلا هفض الرفع وخلاص مش, مش, مش ساجد السجدة دي يبى معناها لا تعدها شيئا يعني لا تعدها ركعة لا تعدها ركعة وإلا الإنسان يؤجر على ذلك يؤجر على إيه على إنه سجد وامتسل يؤجر على ذلك يبى أنت حضرتك تاتي المسجد يبقى تصنع كما يصنع الامام كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام يبقى ادراك الوقت يدرك بركعه ادراك الصلاه يدرك بشيء ايه يسير يدرك بشيء ايه يسير خلاص كده يدرك بشيء يسير ادراك الجماعه ايضا يدرك بشيء يسير, يدرك بشيء يسير. حتى لو جلست مع امام لو مع الامام ومجرد جلوسك مع الإمام قال السلام عليكم يب أنت أدركت الجماعة, الجماعة. يبكونك تنشئ جماعة ثانية جماعة ثانية من أولها ملهاش عشر ولا خمس ولا ربع أجل الجماعة الأولى طب إزاي لأنها أنشئ صلاة جماعة تانية من أول طب والجماعة الأولى فاتتنا كلها وأدركت تشاود الأخير بس إدراكك لتشاود الأخير في الجماعة الأولى أفضل أجراً وأعظم ثوابا من انشاء صلاه ايه من انشاء صلاه صلاه الجماعه سمعوا مع خلاف بين أهل العلم اصلا صلاه الجماعه الثانيه هل هي جائزه ولا مبجازه والراجح من كلام أهل العلم إن صلاه الجماعه الثانيه ايه جائزة ولكن ما يحصلش تعدد في الايه في المسجد إلا إذا كان جامع كبير ودخلت وما شفتش الجماعة الايه المقامه التنية. ويحرم تاخير الصلاة عن وقت الجواز يحرم تاخير الصلاه عن وقت الايه عن وقت الجواز شوف يحرم يحرم تاخير الصلاه عن وقت الجواز لمفهوم اخبل المواقيت اخبل المواقيت للايه السابقه يبقى في وقت جواز وقت ضروره وقت اختيار يبقى يحرم تاخير الصلاه عن وقت الجواز اللي هو وقت الاختيار وقت الاختيار يبقى كونك تاخره إلى وقت الضروره كونك تاخر صلاه العصر الى قويل الاصرار أو تاخر صلاه العشاء الى قبيل الفجر يحرم يحرم عليك يبى يحرم تأخر الصلاة عن وقت الجواس ويجوز تأخير فعليها في الوقت مع العزم عليه شوف يجوز تأخر فعليها في الوقت مع العزم عليه لماذا؟ لأن جبريل عليه السلام صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني في آخر الوقت في آخر الوقت يبى يجوز تأخر فعليها في الوقت مع العزم عليه يبى بداية يحرم يحرم تأخر الصلاة عن وقت الجواز. طيب إنسان معزور انسان كان نايم يجوز زي ما احنا ذكرنا امراه مستحاضه يجوز امراه مرضعه يجوز امراه آآ انسان آآ مسافر برضه ايه يجوز انسان يعني فاقد الماء ويتلوم اخر الوقت لعله يلدماء برضه ايه يجوز يبقى يجوز تاخر فعلاه في الوقت مع العزم عليه الانسان مسافر اخر الصلاه بس عازم ان هو ايه يفعل. بس يا جماعه يا انسان مريض عازم على الصلاة بس هو أخرها لمرض يجمعها مع الصلاة انسان إنسان بي أو مريض هو عازم على الصلاة بس إن عازم عليها واخرها للعزر الذي عنده يب بداية إنسان غير مريض غير عنده غير معزور يب عليه تأخير الصلاة عن وقت الجواز أما بخلاف ذلك لاصحاب الأعزار يجوز مع العزم على فعل الصلاة والصلاه اول وقت أفضل وتحصل الفاضله بالتاهب اول وقت الصلاه اول وقت افضل شوف يبقى الانسان واظب على الصلاه في اول وقته في اول وقت ليه لعل الانسان يموت لعل الانسان يمرض لعل الانسان يتعرض له حاجه ما يعرفش وموت الفجاه كسر اخو موت الفجاه الفجأ كسر ربنا يحسن حالنا واياكم يبقى ما يأخرش, ما ياخرش في الطاعات يتسابق في الطاعات ويسارع في الخيرات ما ياخرش وما يحتلش ما يقولش لاثي في قول في المذهب وفي قول احنا بنقولها من باب التمرين من باب يعني كحكم فقهي حكم شرعي لكن الانسان ياخذ نفسه بالعزم وياخذ نفسه بالاحوط ياخذ نفسه بالعزيمه لكن هذا الشيء يعني هل يحرم عليه ولا لا يحرم عليه دي المساله الفقهيه المساله الشرعيه اما انت لابد ان تاخذ نفسك بالعزم وبالاحوط في المسائل فالصلاه اول الوقت أفضل وتحصر الفاضله بتاهبي اول وقت لانه عليه الصلاه والسلام كان يصلي الظهر بالهاجره هاجره اللي هي اول الظهر يعني اول وقت في اول اشتداد الحر يعني بالهاجره في شده الحر وقال بكر بالصلاه في يوم الغيم فانه من فاتته صلاه العصر فقد حبط عمله حبط عمله اللي يفوته صلاة العصر فكأنما إي حبط عمله والحديث صحيح المعنى وإن كان الإسناد ضعيف بهذا اللفظ ولكن الصواب من فاتته صلاة العصر فكأنما وطر أهله وماله وطر أهله إيه وماله وبرضه يبقى صلاة العصر كأن الإنسان وطر أهله وماله يعني فقط أهله وماله وقال رفع ابن خديج كنا نصلي مع المغرب مع النبي عليه الصلاة والسلام فينصرف أحدنا وإنه لا يبصر مواقع نبله كنا نصلي المغرب مع النبي صلب فينصرف أحدنا وإنه لا يبصر مواقع نبله معنى إيه؟ نصلي المغرب ومعه رمح يضرب الرمح ويشوف الرمح امتداده على آخر البصر يدل, يدل على أن الرؤية لسه متحقيقة يدل على أن الرؤية لسه متحقيقة يبص المغرب على أول وقت وأول وقت على نص الوقت على أول وقت مش في آخر الوقت إبا يدل على أنه لو أخرى المغرب مستحيل يرى هذا مواقع النبل برضو الحديثنا متفق عليه وكان يوصل للصبح بغلس كان يوصل للصبح بغلس بغلس يعني في ظلم يعني في اول ليل يعني يعني يوصل للفجر في, في أول وقت قال ابن عبدالبر صحى النبي عليه الصلاة وأبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يغلسون يغلسون يعني وصلون في أول وقت في الظلمة ومحال أن يتركوا الأفضل وهم النهاية في إتنا الفضائل وحديث أسفر بالفجر فإنه أعظم للأجر ده حديث صحيح بس يحمل على إيه, يحمل على إيه؟ معناه معنى الإصفار أن يضيء الفجر فلا يشك فيه ده معنى, معنى الإصفار حديث النبي السلام كان يوصل الفجر بغلس وحديث آخر أسفر بالفجر فإنه أعظم الأجر طب يجمع بينهم بإيه هذا يطرف واحد منسوخ لا ما فيش نسخ طب يجمع ازاي النبي صلى الله كان يصلي يدخل مغلسا يعني يدخل مغلسا في اول وقت في اول ايه في اول وقت في وقت الغلس اللي هو وقت الظلم ويخرج مسفرا عليه الصلاة والسلام وكان من هديه انه يطيل في صلاة الفجر بال بالستين اهل مئة فيطيل فيدخل في اول وقت في وقت الظلمة ويخرج على وقت الايه الاسفار داء العلماء جمعوا بهذا الجامع بين الحديثين يقول معنى الإصفار أن يضيع الفجر فلا يشك فيه وعن ابن عمر مرفوعا الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والآخر أو عفو الله ده حديث موضوع واللي بعده برضو حديث موضوع يبى الإنسان يواصب على الصلاة في أول وقته وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في المتفق عليه وسئل عن أفضل أعمال قال الصلاة على وقته الصلاة على وقتها لأفضل أعمال الصلاة على وقته إذا مجرد الأزام ما يؤذن إذا الإنسان يصلي وسلفنا الصالح يعني كان أحدهم يمكس أربعين سنة أربعين سنة لا تفوت تكبيرة الإحرام ولا ينظر في قف رجل كان من يصلي في الصف الأول في الصف المقدم والأخ بيقاس التزامه كيف؟ الاخ بيقاس التزامه بالمواظبة على الصلاة خاصة صلاة الفجر وصلاة العصر بعض اخواننا ممكن يكون مجدي في طلب العلم درس فقه درس اصول درس لغه بتاع واخد بالك هو نشيط وفي الصلوات اللي دي سبحان الله سبحان الله ايه ياتي متاخر في الصف الثاني في الصف الثالث في الجماعه الثانيه ما جاش خالص صلى ببيتهم واخد بالك يريحنا في ويجون طلب علم طلب علم ايه انا طالب ده طلب علم انما العلم الخشي انما العلم الخشي العلم اللي هو ما يزودكش طاعه وتقوى وقرب من الله تبارك وبلاش وبلاش احسن ما تطلبش العلم ده يريح نفسك واخد بالك هيبقى حجة عليك امام الله كلما من كلما زادت حجه من الله تبارك وتعالى عليك يبقى لابد الإنسان يعمل بعلم فالاخ يكون درس وبتاع ممكن يكون لابق جدا في وصول فقه ومتين في وصول فقه ويحاورك وناقشك وبتاع ومبصليش يكون مدخن اصلا ممكن يكون مدخن واخد بلا مدخن ما هوش يبقى ده طبعا مش مش, مش التزام ولا العلم يكون حج عليه ماشي في انسان اعرفه استاذ وصوفه استاذ وصوفه ومتين جدا الواحد يعني سبحان الله يعني وناقش وناظر واتكلمه واخد بلا يجيب لك ادله وبتاع ممكن بلا هو معذلك ما بصليش انا ما, ما بصليش استاذ في الجامعه ما ممكن اصلي الجمعه احيانا وضلع جدا ما بهزرش والله ما بهزرش ده موجود واخد لا كسر الله من امثالي يبقى الله يبقى الغرض المقصود ان الانسان يخلي باله في الايه في المسائل ديت ان مسائل الالتزام مسائل بتعلم ليه تعلم عشان تصل الى الله تبارك وتعالى تقرب الله تبارك وتعالى كان العلم هيبعدك عن الله تبارك وتعالى والاصل العلم بيقرب من الله عز وجل في العلم صراح القلب صراحه القلب اما اذا كان العلم هيزيدك بقى انك تتفلسف على فلان وتتنطط على فلان وتقول انا دارس كذا وانا عامل كذا ووتعمقشني لا شوف واحد يناقشك ما احناش فاضيين واخد ولكن الغرض المقصود ان الانسان يتقي الله تبارك وتعالى وشوف الاعمال التي تقربه الله عز وجل قبل أن تعجله المنيه فيأتيه يجب قضاء الصلوات الفائته مرتبه يجب قضاء الصلوات الفائته مرتبه لمروى الامام احمد انه عليه الصلاه والسلام عام الاحزاب صلى المغرب فلما فرا قال هل علم احد منكم ان صليت العصر قالوا يا رسول الله ما صليته فأمر المؤذن فاقام الصلاه فصل العصر ثم اعاد المغرب ده حديث ضعيف وفات اربع صلوات فقضاهن مرتبا وقد قال صلوا كما رأيتمون أصل صلوا كما رأيتمون أصل فاتوا أربع صلوات فقضى هنا مرتبا وقد قال صلوا كما رأيتمون أصل هو الواقع كده الحديث كده ضعيف لكن الواقع صحيح الواقع صحيحة في غزوة الأحزاف فعلا ولكن الحديث نفسه حديث ضعيف هو هنا بيقول يجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة يعني لو إنسان فاته ظهر وعصر ومغرب وعشان يترى الحكم إيه يبا يصلي الصلاة مرتبة الأصل فيها أنك تصلي الصلاة مرتبة كما امر الله تبارك وتعالى ويصلي فورا يعني لا يؤخره انسان كان نايم مثلا إنسان كان فتته صلاة من الصلاة يبا يصليها مرتبة طب يصلي إمتى بعض الناس برضو بدون علم يعمل إيه يقولك أنا فاتني صلاة المغرب وبعدين دخل عشاء او فاتني صلاة العصر والمغرب وأتى علي العشاء يبا يخلي العصر مع العصر بتاعة بكرة والمغرب مع المغرب بتاعة ده خطأ خطأ ده يحرم عليه النبي, النبي عليه السلام أمر بأن الإنسان إذا نام عن صلاة أو نسيها فلوصلها إذا ذكره لا كفر照 لها إلا ذلك عندكم الحديث هوات متفق عليه قال الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فلوصلها إذا ذكره الحديث آخر يقول لا كفر照 لها إلا ذلك إبه مجرد الإنسان ما كان ناس صلاة أو نايم عن صلاة او شيء وتذكر الصلاه ما ينفعش أخر ياخرها ما ولكن لابد ان يصليها على ايه على وقته طيب اما نمسيعه ولا ريح ساعتين واقوم اصليها ما ينفعش في يصليها اذا إيه؟ إذا ذكرها بمجرد الذكر للصلاه يصلي طيب يصليها وينفع يصلي نفل قبلها ينفع يتنفل سواء كان نافل مرتب او نافل مطلق ولا ما ينفعش هنا عن مذهب ومش كده يعني قال ولا يصح النافل المطلق اذا ولا صح النفل المطلق اذا أي قبل الانقضاء اي قبل القضاء قبل القضاء ليه هي قصه على عباده ثانيه وخد بالك وده قياس مع الفارق قياس مع الفارق. هي قصة على الصيام قال الصيام ماشي كصوم نفل ممن عليه قضاء رمضان ممن عليه قضاء رمضان ولا يصلي سننه كمان ما يصليش السنن المرتبه بتاعته لم ينقل عنه عليه السلام يوم الخندق فإن كان الصلاه واحدة فلا بأس بقضاء سلنه يعني استدرار طبعا اللي ينفحها في صلاة واحدة ينفحها في صلاتين في تلات اللي هنقله في صلاة هنقله في عشرين صل إيه الفرج منهم يعني قال أنه عليه الصلاة والسلام لما فاتته صلاة الفجر صلى سلناها قبله صلى سلناها قبله ده دليل عليك مش لك يبه دليل على الحنابلة مش لهم يبه الغرض المقصود لا يصح النفر المطلق إذا عاوز يقول إيه إنسان فاته ظهر وعصر مار وع عشان يصلي النوافل او عشان يصلي سنه مطلقه سنه مطلقه قبل أن يقضي قال لك لا يصح كلمه لا يصح طبعا يبقى صلاه باطله مش هنوافق على كده دليل على هذا الشيء ما دليل بل الدليل على خلافه يبقى كلمه لا يصح لكن نقول اولى الواجب ان هو يصلي ايه الفرض اول الواجب عليه لكن سلمنا صلى سنه قبلها يجوز ما نقولش ما يجوز يجوز طب قياسه على رمضان قياس مع الفارق ده المخالف للدليل عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصيام من رمضان فما تقضيه إلا في إيه إلا في شعبان وبلا شك على مدار السنة في صيام أيام فاضلة في صيام لها قدر كبير صيام إثنين وخميس صيام عشراء صيام يوم عرفة فمستحيل لذا يكفر السنتين ومستحيل إن عائشة تترك هذا الفضل الكبير والقدر العظيم فدل ذلك على, على جواز هذا الأمر فإذا كان الإنسان يجوز له أن يؤخر قضاء رمضان وهو الواجب عليه ويصلي ويصلي, ويصلي ويصوم نافل ويصوم نفل مطلق كما كانت عائشه تفعل رضي الله عنها ولكن في الصلاه بخلاف الصوم في الصلاه بخلاف الصوم الصلاه يجب الانسان ان يؤديها يجب الانسان ايه ان يؤديه ولكن إذا صلى قبلها صلى الفائته يعني اذا صلى قبلها سنه او نفل صح على الراجح من كلام أهل العلم على الراجح من كلام أهل العلم والدليل على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما فاتته صلاة الفجر عمل إيه صلى سنتها قبله حديث في مسلم وغيره لما يعني الليلة اللي نموا فيها على الصلاة وقال من يكلأ علينا ليلتنا فقال بلال أنا رسول الله فعرض الناقة وأخذ بنفسه الذي أخذ بأنفسه يا فقال النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام استيقظا أين بلال قال هاء يا رسول الله قال ما لك قال يا رسول الله أخذ بنفس الذي أخذ بأنفسكم فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا المكان قد حضركم فيه الشيطان وأمرهم بالارتحال وتوضوا وصل سنة قبلية لصلاة الفجر ثم صلى الفجر في جماعة ما أصحاب فدل ذلك على أن هذا الأمر يعني يجوز ولكن خلال ما يذكره هنا يقول لي الصحي طب هو بيقول إن النبس أسلم في يوم الخندق ما صلصوا لنا قبلي ماشي صح ما صلش بس ليه ده حرب ده حرب وده غاز وده يبى لا يقص هذا الأمر على الأمر الاعتياجي يبى قياس حالة الحرب على حالة غير الحرب يعني قياس مع الفارب طيب يبى الأصل قضايا الصنوات مرتبه ماشي ظهر عصر فجر مغا يسقط الترتيب بالنسيان يسقط الترتيب بالإيه بالنسيان يبى الإنسان اللي هو ناسي يسقط الترتيب بضيق الوقت. بضيق الوقت يبقى فيه الأصل الإنسان يصلي صلوات مرتبة ولكن يسقط هذا الترتيب بأشياء أنا أعرفها بعد الأزان إن شاء الله <تصفيق> يعني إيه الأصل دخل في الأصل الأصل من الصلوات تقضى مرتبة ظهر عصر مغرب أشياء طيب سلمنا إنسان بصلي الظهر وبعدين بصلي العصر مثلا وبعدين تذكر إنه هو مصلش الفاجر ومصلش الظهر يبقى يعمل إيه فظن أن وفاته صلاة واحدة بس يبدأ يسقط الترتيب بالنسيان لحديث عفية لأمة عن الخطأ والنسيان وما استقره على وبضيق الوقت والاختيار ده مسألة مهمة ماشي. فيقدم الحاضرة لأن فعلها آكد بدليل أنه يقترب تركها بخلاف الفائتة قالوا في وإذا نسي صلاة أو أكثر ثم ذكرها قضاها فقط قضاها فقط لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصل لها إذا ذكرها لا كفرة لها إلا ذلك قال بوخريو في صحيحه قال إبراهيم من نسي الصلاة واحدة عشرين سنة لا يعد إلا تلك الصلاة الوحيد وده الصوفي. ده الصوفي المعنى إيه؟ المعنى إن الإنسان بضيق الوقت الاختيار بضيق الوقت للاختيار يعني إيه برضو؟ لو أن إنسان نام عن صلاة أو نسي الصلاة صلاة ظهر وصلاة عصر صلاة ظهر وصلاة إيه؟ عصر وبعدين هو استيقظ وهو ما صلاش الظهر ولا صلى العصر فاستيقظ قبل الغروب بما لا يسع إلا صلاة واحدة او بما لا يسع إلا ركعة ركع. فلو برتب لو صلى الظهر ثم العصر يبقى تفوته كم صلاة؟ صلاتين لو قدم العصر يبقى تفوته إيه؟ صلاة واحدة يبقى يعمل إيه؟ يبقى يسقط الترتيب يسقط الترتيب يبقى في هذه الحال يصلي صلاه العصر يقدمها ثم بعد ذلك يصلي صلاه العصر الظهر ولا يلزمه أن يعيد العصر مره ثانيه ولا العصر مره سنية. فمن نام عن صلاه وناسيها فليصلها اذا فكرها لا كفرة لها الا الذكر ساتر الشرط من الشروط ستر العورة مع القدرة ستر العوره مع القدره بشيء لا يصف البشرة العورة عوره عورتان عوره مغلظه وعوره مخفصه وعوره الرجل وعوره المراه عوره الرجل وعوره المراه المراه كلها عوره إلا عوره الا وجهها وكفيها في الصلاة الرجل عورته ما بين السره الى الركبه ما بين السره الى الركبه ده العوره بتاعه ده العورة. والراجح ان الركبه وال والسره وال وال ليست من العوره طيب بستر العوره مع القدرة بشيء لا يصف البشرة ده لابد من وخلي بالك برضه الشريعه حكيمه ورحيمة. قال مع, مع القدرة يبقى كل شيء منوط بالإيه منوط ومرتبط بالقدرة يبقى الإنسان سلمنا مش مستطيع إنه يستاتر يعمل إيه يصلي على حال كما سيق. انسان ما يقدرش إنه هو يستاتر أمن الدولة النظام المخلوع خدوه ماشي وزبطوه وعروه عليهم من الله ما يستحقوه ماشي سابقون ولاحقون يبقى الغرض المقصود هم جردوه من سيابه ماشي ويعني عاوزين يحموه يعني عاوز ايه يحموه يا الحكم يكون ايه وصل طب انا عاوز ما فيش صلي يعمل يصلي على حال يصلي على ايه يصلي على حال هيعمل يصلي على حال يبقى الإنسان مع القدرة لشيء مع القدره إنسان كان بيغتسل او شيء وبعدين واحد بيهزر معاه وخذ السياب بتاعته وخدها مثلا واخد بالك او واحد سرق السياب بتاعه سرق السياب وسابه كده يا ترى يعمل ايه سابه عريان كده يعمل ايه حين وقت الصلاه يعمل ايه يصلي على حال يبقى ستر العوره مع القدرة ستر العوره مع الايه مع القدره بشيء لا يصف البشرة البشرة محركة الثلاثه الباء والشين والراء البشرة مش بالسكون مش إذا إحنا نتكبا نقول بشرة خطأ لغة يبقى البشرة بشيء لا يصف البشرة اللي هي الجلد يعني البشرة اللي هي الجلد طيب بشيء لا يصف البشرة ممكن إنسان أحيانا بي بيصلي ملابس ضيق ودي الفاتوى اللي يعني كان يعني حصل فيه شنشنة فتره من الفترات ان الشيخ فلان بيقول والشيخ الثاني بيقول ومش عارف ايه وسوء الادب من الاخوه وتطاولهم على المشايخ وشيء لا الانسان يحفظ لسانه وخلي باله حتى لو انسان او عالم العلماء افترى فتوى وخطا او شيء اجتهد وهو ماجور على كل حال يعني اصاب له ادران ان اخطا له أجر كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في القاضي يبقى الغرض المقصود أنه أحيانا الهدوم تبقى ضيقة مجسمة العورة واحد لابس بانطرون ضيق مثلا أو قميص ضيق او استريتش أو باضي أو شيء مضيقة ومجسمة العورة هل يطرى تصح ولا ما تصحش الصلاة صحية الصلاة صحية صحي. حمع الكرة على الراجح من كلام أهل العين طيب لا والله ده هو لابس سياب خفيفة لابس سياب خفيفة عس ان هو السياب يلبسه العضو واخد بالك ماشي بتشف وتصف ماشي يبين فعلا ما ينفعش لا ما ينفعش بازيل طريقة ما ينفعش بازيل ايه الطريقة ما ينفعش فشيخ فضلت الشيخ محمد حسان لا ما جاش يس واخذ بلا حفظه الله فيعني مرة من المرات بيذكر <تصفيق> مرة من المرات بيذكر ان كان حضر يعني تأخر عن صلاة جمعة فكان مسافر فنزل جئ الامنيه اصلي في الطريق فهو بيصلي فوجد ان واحد يعني ايه حاله كابوريا واخد بلاك واللي لابس اعزكم الله استلب وحتى مش شورت واخد بلا استلب ده كده ولابس جلابيه تصف جدا وخفيف جدا تصف الايه يعني ما تحتها فطلع خطبه بتاع ففعدي ما نزل فبقول لهم مال خطيب فين قالوا له مال خطيب هو, هو ده الخطيب ماشي كبوريا وسبحان الله فالغرض المقصود يعني إذا كان بهذه المسابة ما ينفعش يبدأ بشيء لا يصف البشرة اما تلبس ثياب خفيفة جدا بحيث أن هي بعض إخوانا بتسهل فزا الشيء ممكن لكلها بتجلابية مثلا قميص أو غفطان أبيض أو شيء ويتمطع مثلا هو بالبسه واخد بالك فما ينفعش واخد بالك وهو يصف يصف البشرة ما ينفعش هذا الشيء لابد يكون ان هو تحته شيء يعني ساتر تحته شيء ساتر ايه لبس سرواء ايه لابد يفعل هذا الشيء لكن بعض اخوانا ممكن ناخدش باله تكون في الاعتكاف مثلا حران فيلبس شورت باستليب بتاعت بس والقميص خفيف جدا واخد بلك بحيث ان هو ترى الجلد ترى الجلد طبعا ده خطأ لذلك العلماء قالوا لا يصف البشرة لقول تعالى خذوا زيناتكم عند كل مسجد وقوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار إلا بخمار لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار له مفهم مخالف يفهم مخالف اللي هو يفهم مخالف اللي هو إيه بدون خمار يبقى إيه يبقى خلاص طب حائض إلا بخمار يبقى حائض بمعنى بالغة يعني معنى بالغة طب الصبية الصغيرة الصبية الجارية الصغيرة 7 سنوات 8 سنوات يجوز, يجوز ولكن تعلم أنها تفتدي شيء وتسطر رأسه وحديث سلاة بن الأكوع قال قلت يا رسول الله إني أكون في الصيد وأصلي في القمص الواحد قال نعم وازرره ولو بشوك كإني يعني سلب من الأكوع، كان بيصيد أو شيء، وكان زمان ما زينا، كان زمان ما فيش سرويل، ما فيش هذه الأشياء، كان الإنسان بيلبس بس القفطان كده، وهو ما فيه تحت، او ما فيش يعني شرطة أو شيء، أو ما فيش السرويل، فممكن يكون وهو بيسجد او بيركع يرى عورة نفسه، بيسجد كده او بيركع يرى عورة نفسه، فبيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعم وزرور هو لو بشوك، يعني لكي تحفظ عينك عن عورتك، فإذا كان الإنسان مأمور بحفظ نظر عن عورة نفسه يبدأ أن يبقى لعن عورة عن عين غيره عن عين إيه غيره يبدأ نعم وزروره ولو بشوقه حكى ابن البر الإجماع على فساد صلاة من صلى عريان وهو قادر على الاستطار شف ده إجماع العلماء على فساد صلاة من صلى عريانا بس بشرط إيه وهو قادر على الاستطار يبقى الإنسان يخلي بالهم الحد تديات ويشوف الإجماع على إيه دايما أمد ينقل ابن عبد البر الاجماع او الامام النووي أو ابن تيميه او غيره او القرطبي او ابن المنزل ينقل اجماع دقق النظر وشوف الاجماع على ايه عشان ما يعني ايه ما تخلطش ابن عبد نقل اجماع على فساد صلاه من صلى ريانه ينفع كده؟ ما ينفعش كده يبقى الكلام مقطور الكلام ناقص قال وهو قادر على الاستطار يعني انسان امام ستره ستره اللي هي ما يستر به البدن يعني ما يستر به البدن وصلى عريان صلى عريان او صلى بشورت مثلا ينفع صلاته صلاته ايه باطله لكن سلمنا انسان كما ذكرنا محصور او إنسان كان مريض وامام سترة بس لا يستطيع ان يصل إليها او انسان كان الستره بتاعته نجسه او شيء يبقى يا يعمل ايه وصلى على حاله فصلاته صحيح صلاته صحيحه يبقى ساتر العوره مع القدره بشيء لا يصف البشرة طيب عوره الرجل البالغ يا ترى تكون ايه عوره الرجل البالغ عشرا أو الحرة المميزة والأمة ولو مبعضة ما بين السرة والركبة ده عند الحنبلة عند الحنبلة دايما يبثلوا بإيه الرجل البالغ عشرا يعني بناء على إنهم يعني أقاموا المظنة مقاون ما إن كإن بلغ عشر سنوات يتبنى هذا الاحتلام يتبنى بلغ يعني وإلا العبرة بالبلوغ العبرة بالبلوغ يتبعورة الرجل البالغ عشرا أو الحرة المميزة حرة المميزة اللي عندها كان سبع سنوات ثمان سنوات والأمه ولو مبعضه ما عدش إيميل الآن ما بين السرة والرقب ما بين السرة والرقب لحديث مرفوعا لا تبرز فخ زكا ولا تنظر إلى فخ حي ولا مي ده حديث ضعيف جدا حديث الآخر حديث أبي أيوب يرفع أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة برضو حديث ضعيف جدا هذا عن عمر عن عن, عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا ما بين السره والركبه عوره ده حديث حسن ده حديث حسن والحكم فيه ما بين السره والركبه عوره يبقى الانسان اذا اراد ان يصلي لابد ان يستتر اذا كان رجلا طيب يستتر يعني ايه يعني يلبس ثياب ساترة يبقى يستر ما بين السره والركبه طب سلمنا إنسان كبير في السنة او انسان في حران وفي بيته وهو عاوز يصلي الضحى مثلا فلبس فانيله بحمالات ولبس سروال، ولبس سروال، يطلع حكم صلاته ايه؟ معظم الناس بيسألني في السؤال ده، ولا انا في بيتي، ماشي مع زوجتي ومع اولادي، بصلي صلاة ضحى، او حران، بقيم الليل، فبرتدي، فنلب حملات، وبلبس سروال، يطلع الحكم ايه؟ لا، السورة كده خطأ، النبي عليه الصلاة، امر بستر العاطق بستر العافق، اللي هو المنكب يعني، او المنكبين، لكن المنكب ليس من, ليس من العورة ولكن هو من الزينة التي أمرنا بأخذها في الصلاة واخذوا زينتكم عند كل مسجد ولكن لا بد أن يصطر طب سلمنا انسان حران ولابس حيالة بحملات أو شيء ولابس سروال يعمل إيه؟ على الأقل ان يحط فوطة أو شيء يصطر أحد إلى عطقين ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعا